تحذرت دمعتاها لما تمادى أساها تكفكف الدمعة حيرا بعدين نصر أخي بعدين خشات وعجرة فطر ومبسر وبعدين الله يبحانك جبتي نفسي نفسك في الدار ومزلنا تحذرت دمعتها لما تمادأ أساها تكفكف الدمعة حيرا ضقت به وجنتها تحذرت دمعتها لما تمادأ أساها تكفكف الدمعة حيرا ضقت به وجنتها تمضي إلى تمضي والبؤس رهن خطاها كثيرة الطرف والها لبعض حضن نرعاها والمآسي تترى مقلتها تلف بالصمت بؤسا به درتها كفلقت البدر يذوب فيها سناها كانت نسمة من عبير طفت ففاح شذاها طبيعة الروض حسنًا سبحان من قد براها كبر عم الزهر ألقت به الحروب رحاما صاحت بها القاذفات جراتها لضاها أحالة الليل صبحا مول الطخا بيدماها تساهل الصمت عما جرى وما ذا دهاها من كان حضنا يلفها في صباها وأين ينبوع عطف لطالما قد سقاها أين الأياد الحواني تحفها في كراها عيت سؤالاً ولكن تاهت وتاهانداها فالليل أسدال ثوباً ببؤسه قد كساها والجوع قد شل منها أركانها وطواها والبرد سلا سياطاً من الأسى قد براها تغفو به في دجاها تغفو في وجنتيها بقايا دمع كواها تغفو القلب منها سؤال حزن شجاها هل ذلت الأسد فينا وأسلمتنا عداها والجوع, والجوع قد شل منها سياطاً, سياطاً من الأساء قد براها تأوي لبعض ركاب تغفو به في دجاب تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها تكفكف الدمع حيرا ضقت به وجنتاها تحدرت دمعتاها أن نسكت أبدا ما دام في القلب عرق ينضر وما دام في التسمي دم يسير